قبل ما تحاسب الآخرين حاسب نفسك وقبل ما تحكم على أفعالهم راقب أفعالك إنو الناس عندها مشكلة بشغل وما عندها مشكلة بشغل كنت حيرت قلبي معاه. وإنت عم تسلم علينا ما في شيء حبيبتي ما في شيء ليش الواحد لا يعصيب ما في شيء لا يعصيب الواحد يا روحي نحن شو بدنا بالعالم ها؟ شو بدنا بالعالم؟ كل واحد حسب قدرته <متحدث> <متحدث> <متحدث> خليكي ورحكي الناس خليوني في يدوكي أنا الحق علي ملحق عليك مش ضروري تضل عم تشرح شي لناس ما اعتبرين حالهم بيعرفوه لبل بيعرفوا كل شي النص الالف خمسمائة شكرا برنامجنا ببرنامجنا أمام نقيدك منسمع منك ومنه برنامج وجها لوجه تلتانين معي أنا غرام يونس وأنا ندى حرفوش على هواء زاعة أمواج أف ام مستمعينا بداية بدكوا تعذروني لاني عندي قريب قوي كتير ولفظي يمكن ما كتير ما كتير سليم معلش علشة سامحوني هالمرة اليوم برنامجنا وجه لوجه مثل ما عرفتوا بالحلقة الماضية هو وجود النقيدين وجه لوجه بالاستوديو أمواج لطرح وجهتين نظرهما عن موضوع أو عن قضايا حياتية اجتماعية. بالحلقة الماضية كان معنا الدكتور وائل غنوم والقاضي من عبد الكريم والحديث كان حول أين ذهب الحب. النقاش كان كثير فينا نقول عنه محتدم واعترف فيه طبيب طبيب الضيف أنه الرجل بغار من اهتمام زوجته وأبناءه وأنه الرجل بيربط الحب والاهتمام إنه المرأة ما بتهتم بمظهرها وإنه الجيل الجديد هو ضحية للأفكار والعادات الأديمة. أما القادم من عبد الكريم ركزت إنه المرأة قلب كبير وبتسعى على زوجها ولا ولا كل العمر وإنه هي بدها بس شوية محبة واهتمام من الرجل اليوم موضوعنا مستمعينا عن السفينة أو إذا بدنا نقول من يقود من هو ربان السفينة الزواج هل هو الرجل أو أو المرأة بسنة رحب بضيفنا اللي اخترناهم لليوم سيدة منا زينو مونيرة زينو فناني تشكيلي أهلا وسهلا أسفة مونيرة أهلا بحضرتك والسيد الشاعر الباحث في التراث حسن إسماعيل أهلا وسهلا فيك أهلا بكم يا مرحبا اليوم كيف بدي يكون النقاش يا, رب... يا ترى يعني مين رح يكون ربان السفينة اليوم اليوم ما, ما في ربان سفينة اثنين بنا ركاب <تصفيق> <تصفيق> أهلا وسهلا فيكم نورتنا أهلا, فيك. أهلا مستمعينا مثل ما ذكرت زميلتي ندى بالنسبة للبرنامج طبعا ممكن يكون حلقات متسلسلة نذكر فيها عن لأنها مهمة مؤسسة الزواج, الزواج اللي بتنوصف انه هي مؤسسة فاشلة بدنا يعني نذكر اكتر من حلقة ونستضيف أكثر من من ضيوف طبعا بمثل الرجل بيحكي بلسان الرجال وامرأة بلسان النساء مثل كمان ما حكينا انه من هو ربا السفينة؟ سعادة الأسرية مسؤولية من بصرنا نبدأ مع سيدة مونيرة زينو؟ أهلا وسهلا ستمونير أهلا, أهلا وسهلا بحضرتكم نحن ما كنا نستضيف أو يعني تعمدنا بهاللقاءات هيدا ما يكون الضيوف إنه زوج وزوجة لحساسية الموقف ممكن ينحرج يحكي كلمة أو هي تنحرج فحضرتك هلأ ما عم تحكي عن حالة شخصية أكيد عن حالة صديقاتك بالمجتمع اللي عم تشوفي وتشاهدي ونفس الشي لإستاذ حسان متل عم تقول غرام بيوصف هو لمؤسسة الزواج إنه أفشل مؤسسة موجودة ودايما بيوصمون للشخص اللي قلو سنين متزوج سنين طويلة بيقولوا مؤبد سجن مؤبد مع الأشغال الشاقة صحيح. شو اللي وصلنا لهون شو اللي بيخلي هالليلة العمر اللي بتكون أحلى فرحة والاثنين اللي بيكونوا أقرب اثنين لبعض بالدنيا شو اللي بيخليهم بعد كم سنة يحسوا انهم هن قاعدين مثل بيقولوا بالسجن مؤبد مثل ما عم يوصف هو ليك بداية بدي اشكركن على البرنامج الحلو واللطيف وأجوك اللطيف والحلوة حواراتكن ال... مفيد والقيمة بس أنا برأيي في شغلي ما في شيء في الحياة إلا إله مدير أو ربان أو قائد وأنا برأيي الشخصي القائد البيت والسفينة هو الزكر الرجل لأنه أضعف أمرأة وأقوى أمرأة في الكون كله بتحب الرجل بمعنى رجل تستند عليه وقت الشدة تحط راسعك في وقت الأيام الصعبة والقاسيه بتحب تتكلع عليه والرجل المجتهد والحنون والدؤوب دائما لأسرته وبيته ما في أمرأة أنا برأيه بالعالم إلا تتمنى هو قدسة فينتا وحياتا كلها رغم إنه هي قادرة مهما كانت نعم. قوية صحيح. أنا نواهتلك بالبداية صحيح, صحيح. بتحب الرجل الحقيقي اللي المانو يعني كيف اللي عنده مسؤولي مسؤول بحب لو أدرى المسؤولية لو قادرة هي تقودها بالله هي بتعطي تركسيون هيك <تصفيق> لو كانت لبوي شرسي في أصعب منها التشبي، بترجع بين أحضانه قطة صغيرة من دون أي مخالب ناعمة رقيقة لأنه هي وثقفة بس أنا بنوه وبرجع بخليك يكون رجل بمعنى الكلمة، صحيح. يتحمل المسؤولية فضل أستاذ حسان، جاوية <تصفيق> كلام جميل جداً ست مهيرة عم تحكي كلام جميل يعني. حلول نعم. عم بدون مجاملية لكن نحن يعني قد يتبادر للذهن أنه نحن جايين يعني نتصارع على من نعم. من هو الصح ومن هو خطأ لكن لحقيقة ليس هناك شيء اسمه صح واسمه خطأ على هذا دون ذاك فكما يعني في مسألة أول شيء قبل ما نفوت بالموضوع الكون مبني على أسس هل هي الأسس أي سبعه إذا واحد من التغى إلتغى للحياة الذكر إذا التغى ماذا الحياة الأنسى إذا التغى ماذا الحياة السماء الشمس إذا التغى ماذا الهواء الماء التراب هذه اسم أسس لا تناقش من أحسن من من أحسن هون في أفضل ومأسوأ وهون في أفضل وإسوأ بالرجال وبالنساء لكن المسؤولية ليست مسؤولية هؤلاء تحديدا هي مسؤولية الأعراف والعادات والتقاليد والتقوس الروحية والمادى و كل هذه الأمور لعبت دور بشكل أو بأخر في تحديد وكينونة حياة الإنسان حياة الإنسان كان دُرَجل أو مرأة بمرحلة من العمر كانت الآلهة كل إنساس كانت الأنثى هي الآلهة عشتار وإنانا وإفرديتو لا تعد ولا الآلهة فكانت الآلهة لكن هي بحقيقة إنسان وليس فأخطأها دلت الرجل على أنه هي إنسان يعني عفوا يعني م. الرجل لسه بذاكرته وباللاوعي أنه هي آلهة لكن أي. لما شاف أنه إنساني وإلى متطلبات هو استكثر هذا الشيء عليه تماما فتمرد عليها وحولها وأزرها لمرحلة الوئد يعني أن تموت حية قبل الإسلام كان في جسمه الوائد يقبرها هي الوائد يقبره طيبة حتى ما تكون عار عليه نعم. في حروب وفي سبايا وفي مم. ما بعرف إيش يأخذ النساء ويأ... فاعتبروها عار هاي إذا ماتت أحسن إجا الإسلام نعم. اعتبرها نصف إنسان فكان يعتبر إنجاز هائل لكن هذا حتى هذا الاعتبار التقوص الروحية التقوص الروحية حبستنا ضمن جو معين نعم. حتى هذا الاعتبار لم يعد ثابتا أي نظرية في التاريخ مغلقة ساقطة ليش لأن الزمن بتطور الحياة تطور الناس بتطورين فأين نظري ورقة ساقطة المرأة هي قطب آخر بنية بنية على اثنين على قطبين قطعا ذكر يمين، يسار فوق أعلى أسود أبيض قطب لم يكن هناك قطبين ما في حركة بالحياة ما في ذلك تيك لازم كلهم متكافئين بالقوة يجب أن يكون هناك دائما في حركة الحركة بيفلكها القطبين ليل نهار أسود أبيض يعني كل شيء تظهر قيمته من خلال الظرف الآخر نعم. فوجود المرأة وجود الرجل يعني أكبر وأعظم من وجود بقية الأشياء طبعا كله في تكامل بالكون بالطبيعة في تكامل <تصفيق> لكن في الرجل أو الإنسان له ميزات مختلفة عن غيره من المخلوقات إنه يمتاز أو يتميز بعقل المتطور الرجل. الإنسان. الإنسان. رجل ومرأة. عقل المتطور بيعطيه دائما دفع أفضل وبيخليه إيش حياة مختلفة لو لولا هيك كنا ساتنا عورات كنا ساتنا عم نأكل طراب كنا ساتنا عايشين بالبراري أما العقل المتطور هو اللي خلانا نعيش هذا العقل الذي تطور تطور على كيفنا يعني صار تطوره على كيفنا نعم. ما يناسب الرجل أخذه. ما يناسب المرأة أخذته <تصفيق> ما ما ما يعطي فلان حق على فلان أخذه فصار الجو بهذا طيب نحن أزال عمنا نحكي <تصفيق> من المنطلق اللي عم تحكي حضرتك فيه المرأة وهي رمز الخصوبة هي أعطت كل شيء هي ما تغيرت ولا يعني هو العبء والملعب عفوا هو اللوم صار على الرجل اللي هو بالأصل كان ما فهم الشيء الصح ما فهم مين هي الأنسة أقول لك المسألة إنه ب بي يعني ب بديقول بمجتمعات نعرف التاريخ بومات وخاصة المجتمع الشرقي ظل الرجل هو, هو حمل السيف وهو ذبيقاته وهكذا تظل له هذه الصفات علما إنه المرأة لها مشاركاتها بكل بكل الاتجاهات حتى بالحروب حتى بالقتال حتى بالعفون حتى بالزراعة حتى في كل شيء دورها موجود لكن أنا أقول أكثر من ذلك لكل لكل مخلوق سواء كان إنسان أو نبات أو حيوان ظروف خلق لأجلها أنا أقول كل عذابات الرجل عبر تاريخ حياته لا تساوي حالة ولادي واحدة عند المرأة ولا وكل حسنات ولا تساوي حاول حالة تربية الطفل صح. صح هذه مسألة كبيرة يعني أنا أقول هذه مسألة من حتى الأديان عفواً، حتى الأديان أعطت هذه صفة المرأة قالوا الجنة تحت أقدام الأمها هذا الحق. وقالوا والصيني الإنسان بوالدي هي حزننا يعني, يعني والمؤمنين والمؤمنات والقانين والقانيدات والمنافقين والمنافس. فهناك مثل ما في هون في هون لكن ال والعادات أحيانا تطغى. يعني الكلام اللي حكيته السيد مونيرا صح؟ كلام سليم؟ صح. والكلام بي... اللي عم يحكي لإستاذ حسن بيحكوا معظم الرجال حتى اللي فاشلين بعلاقاتهم الزوجية بيقولوا لك إنه هو مع غير نساء بيكون شخص كتير محبوب وشخص كتير كمان مع المرأة حتى ما بيصدقوا الآخرين إنه هذا ممكن يكون ببيته هيك. تسمحي شو السبب؟ سبب؟ تفضلي السيد مونيرا ما في رجل خلال تجربتي أنت <تصفيق> وصلت لها العمر مو بالأمر السهل أعطيكي رأيي من, خل... من لا حالي لا رأي كثير تجارب من صديقاتي جيراني رفقاتي كلهم ما في رجل في العالم إلا الزوجين وجه داخل البيت ووجه خارج البيت دائما وأبدا هيدي أنا من تجاربي وجه اللي زوجته بفوت يعني هو عم يسبت لأنه هو رجل يضحك لكل النساء ولكل الفتيات خارج بيته بس يدخل عداخل بيته بيصير رجل آخر مع بناته مع أولاده مع زوجته وهي الاستطلاع أنا شفته بعرفه قبل ما ايجي لعندك على الاستطلاع عاملة عامل مثل استبيال ريبرتاج كمان صغير كمان زميلتنا ري محمد عملت لنا خلونا سوا ونرجع لكم اثنين مسؤولين عن ساعات الزوجية ما في واحد لوحده يعني يكون سبب بأي خلاف يعني دائما لازم إذا زوجه معصب. و هي هادئه مفروض تمتصه شوي يعني تمتص مشان ما يصير خلاف زوجي كبير أو حتى العكس إذا المره معصبي مثلا جاي من الشغل أو عندها شغل بالبيت معصبي منه يعني المفروض كمان الزوج شوي يتحمل تعبه يتحمل فتنين يتحسي مسؤولين عن هالشيء الشيء إذا حبوا ينجح ينجحوا بحياتهم الزوجية اكيد السعادة لكل شركاء فيها بالبيت خصوصا لازم يكون الكل مرتاح لحتى يكون فيه سعادة وجود اي فرد عنده منقصة هو اكيد راح يأثر على الكل يقوله الدم بحن وكمان الدم بيخلينا نحس ببعض اكتر فعمليا ممكن تلاحظي انك سعيدة اكتر من شخص ثاني ولكن هاي سعادة منه كاملة بوجود شخص ما منه سعيدة رأي إنه الطرفين بالبيت مسؤولين عن السعادة سواءً الرجل أو المرأة إنه تعرف أن إنه ش الحياة تشاركية بين بعضهم وأحيانًا يعني الرجل ممكن يكون جاي من عمله في شيء مشاكل أو كذا وهكذا المفروض هو يفرغه إنه لهذه المشاكل أو يتركه بمكان عمله وما يجيبه معه على البيت وبنفس الوقت لأنه أكيد المرأة إنه خلال النهار متعرضة لضغوط وشغل وهكذا فممكن إنه مثلا يحكي هو كلمه هي تطلع كلمة تانية هكذا فهم هون يبتخلق المشاكل بينما إذا كانوا الطرفين متفاهمين على انه المشاكل الخارجي انه مفد تنترك لبرا ويعيشوا حياتهم بالبيت يعني بما يخص البيت يعني هلا ما فيك تقولي طرف واحد هو المسؤول عن المناقصات مقابضة هلا التنين يعني الحياة اليومية هي هي انه تخلق هيدا الشيء ما ما في طرف هو المسؤول هلا قد اثنين مسؤولين عن السعادة اذا كانت المرأة مرتاحة والجو مريح، كلهم يزلي مرتاح، و بس أحياناً أحياناً بتصير مناقضات في البيت بسبب خلاف على الولد، على الدراسة، على طريقة تحضيره، على أي شيء ممكن، بس إذا كان اثنين سعيدين الحياة سعيدة، يعني اثنين مسؤولين عن السعادة والنجاح يعني مع بعض. رجعنا لكم مستمعينا ببرنامجنا وجه لوجه بنجدد الحين نوديوفنا السيدة منيرة زينو والسيد حسن إسماعيل سمعتوا الاستطلاع عم بيقولوا مسؤولية مشتركه إلى حد ما بموضوع السعادة شو اللي وصلنا إلى نقطة اللاعودة شو اللي بيخليه يقولوا خلص ما عاد في أمل يعني يا ترى في ست بتحب تكون حياتها ما نا سعيدة الرجل ليش ليش بيقدر يستمر بحيات ما سعيدة ليش هو مثل ما عم بيقوله ممكن يكون ااا مثلاً عم يبرر لحاله فردا هو لما يعني بيكون سيء معها بيكون عم بيحاولي يبرر لنفسه انه هي سيئة لهيك انا ما عم بقدر عيش فقط او اكتفي بواحده اكيد مية بالمية عم يبرر لنفسه وما عندي شك بها الحكي ابدا ابدا وبرجع أكيد لك اكيد هي مسؤولية اتنين ما فينا نقول بشكل عام لواحد لحاله اكيد بس اذا بدك تسألي رأيي اكيد على الرجل المسؤولي الاكبر لأنه إذا بتعمل استطلاع رح اختصر لك الحكي خير الكلام ما قل ودن من خلال أنا تجاربي إذا بتعمل استطلاع لعدد من النساء ما في وحدة بعد الأربعين أو الخمسة وثلاثين بتقعد مع زوج إلا من شان أولادها أو لحاجة مادية فقط بس إذا عند استقلال مادي وبتقدر تعيش هي ولادة بمعزل عن الرجل أنا بتصوري إذا بتعمل استطلاع تسعين بالمئة من النساء بتنفصل وبتعيش لحالك وفي منهم بيقولك ضلي راجل ولا حيط دل حيطة من ضل متخباية تحت مزالة الزواج لا ما عندهم جناح مادي يعيشوا واستقلال مادي يعيشوا في كرامة كمان في عالم لحد لا بتخاف من فكرة الطلاق بتحسها أنه مرعبة فبتبقى بكنف زواج ولو لا لا. وهمي مرة وشكلي. مرة الثالثة الرابعة الطلاق صار عادي جدا الطلاق والعيش بحري وسعادي أنا الشيء اللي بيريحني ولا عيشت طول عمري مع واحد يعني ما عندي قدرة أنا أتحمل طب مثل عم تقولي في طلاق نفسي عم بيكون بيبي حالات كتير مزدجان جدا وضمن بيت, بيت واحد وسقف حسن شو السبب بيراد اللي عم تحكيه ستملع كلام تماما جميل وصادق وصحيح إذن نهزم الرجال بهذه الجولة لا استم ما نهزم لا بس في بس بدنا نحن نسأل ليش هيك ليش هيك في سببين سبب من الرجل وسبب من المرأة أول شيء قبيلت المرأة كثير من المواصفات التي وصفناها بها سميناها بربع عقل وسكتت وسميناها ضلع قاصر وسكتت وسميناها ملحق وسكتت ونحن ندفع مهرها من جبلها تيابها من جبلها كذا وسكتت لماذا لا تكون هي في الموقع الذي يقول لا عند اللزوم وإيه عند اللزوم السبب نرجع منقول السبب هو عدم النضوج في سن الزواج عدم الفكر الصحيح نمشي وراء عواطفنا دون أن عواطفنا وغرائزنا مع كل الأسف دون أن نمشي وراء أقولنا منوصل لمرحلة على المحطة اللي فيها عقل منلاقحها نوين الصفاين الصفاين البكاء يعني داني. زواج المبني على عقل عم ينجح؟ زواج المبني على عقل بشكل عم ينجح, عم ينجح, عم ينجح ويستمر في في نسبة في نسبة لكن ااا تفضلت منيرة حكت كلام كثير جميل والله بس إنه بيكون أفضل أي. أي. مو بينجح بس برأي أفن. أفضل, أفضل. أفضل. أقل الخسائر سائل يمكن أنا الخسائر أنا ردا على ستونيرة إنه لما بيكون عن عاطفة بصير في نقص أكتر بيكون بيصير في كسرة أكتر لأن الطموحات والأحلام أكيد. بتكون كبيرة تتلأ فبتتلاشى صح. أما اللي بيكون عن عقل بيكون طموحاته منطقية لحد ما ما بينصدم العواطف لا تبني قصص العواطف حالي متحركي حالي طبعا. متغيرة أنا بنزل على السوق بنعجب من طالون بيشتريه وباكله بحبه تي عطي قسعتك كبيته هذا في حالي اسمه عقل يقول نحو بضاعة أجمل أنظف كذا إلى خليل إذن عندما إذن أفكر بعقل حضرتك لما قلت هي رضيت بمواصفات نحن وصفناها إياها أي وما بس هيك أعتبرتهم جوازات سفر للإساءة أو للخطأ نعم. يعني من كم يوم عم تسألني مهندسي على التليفون نعم. أنا عامل نادي الكلمة الطيبة بسألوا نعم. إن أسئلة مختلفة نادي الكلمة الطيبة أي. اسمه؟ نعم نادي الكلمة الطيبة عم تقل لي إنه أنا إذا كان يعني ما بعرف بعض الناس يقولوا أن المرأة لا جنة لها لا جنة نعم فأخذت طيب أنا إذا ما كان إلي جنة أنا ليش ما بعمل أي شيء نعم ليش بده يكون أخلاقية ليش بده يكون إنسانية ليش بده يكون اجتماعي ليش بدي يربي ابن ليش بدي خليني أعمل ما في ما في وقلت له هذا الكلام غير سليم هذا الكلام كلام مرفوض تماما الإنسان بالنتيجة في كل شعوب الأرض وعبر التاريخ هو الذي يفعل الصح ويقدم الخدمة وترجمها الأديان ترجمتها بالتقوى التقوى هي أن أقدم الخير للآخر ونفسي بعدين او أن أمنع الأذى عن الآخر وعن نفسي بعدين هذا اسم التقوى التقوى موتا وتكتب سيد حسن, حسن إذا طلعت في صبايا حاليا جامعيات عم يسمعونا كثير بهاللقاء هيدا في صبايا مؤمنات بأنه إحنا مالنا سلعة هذا المهر شيء شراء وبيع للسيدة عم يرفضوا يكتبوا مهر عم يسجلوا شيء لمزي فقط أحيانا يكتبوا عشر ليرات مثلا او رقم كثير صغير عم يصدموا بعد الزواج بسنوات أنه ضاع حقه يعني م. كمان بالأخير للقانون عم يضمن لها حقه فعم تضطر تكون مشيانة بالسياق اللي انفرض عليها من قبل بدي اوصل معك له النقطة انه قلت انا من الاخطاء يعني من ناحية اخرى مشكلة المرأة وعلاقات الخاطئة بالرجل والقوانين الاجتماعية وغير اجتماعية عبر التاريخ ما خدمت المرأة نعم. ولا عطتها شيء بالعكس خليتها دائما محاصرة يعني مسئلة الصراح وتفكين حتى لما تقول لا ما بتقدر تقول لا لانه في شيء ايه فعلى سبيل أنا. المثال في الدول الغربية وال اي رجل بتزوج وحدة صار نص ما يملك لها ضمن شيء ضمن شيء إن والله مقابل كلمة ايه للزواج طبعا وبعد سنين بعد عمر كبير ما حد ما حد يتزوج مين بتتزوج من عمر اثناش ولا صحيح مثلا. ما ب تمام. بالخمسة والثلاثين بتلاتين بالكذا وبعد بتعاية ويش معاي شيء وكذا عنا أنا أصلا عنا شيء اسمه الخطوبة م. شو مع الخطوبة هي التخاطب عن قرب نعم. يتعرفوا على بعضهم عن قرب عن معرفة عن كذا عجبتهم بيستمروا اتفقوا بيستمر ما تفققوا كل واحد بيرجع عنا لا فلان خطب فلان يكرس هذا الكلام غير غير صحيح وغير سليم ولا يعطي لا أسرة صحيحة ولا مجتمع صحيح ولا عادات ولا تقدير شيء تاني أحسك منيرة حقت كلام كثير جميل إنه بعد ثلاثين سنة من العمر كتير من النساء لو عملنا هل فرامان أنه كل شيء يحب تترك زوجة تتركه أو كل شيء يحب تترك مرته يترك ما مع حده أنا منهم بدي أسألك كاسب معنى, معنى ذلك عفواً إيه تفضل معنى ذلك أنه لما وصلنا لمرحلة العقل والوعي صارت أهراءنا كثير مختلفة صح ضدجت برأسنا كثير أفكار بيّنت أخطائنا بيّنت سلوكنا اللي ما هو طبيعي ما هو سليم وبالتالي بدنا نرجع بس الرجع صارت صعب لأنه صار فيه اشتباك كثير صار فيه أصوات صار فيها حالات جسدية معينة في في في في شغلات صارت موجودة بدنا نرتبط نفهم نرتبط كرهن ومنعتبرها كل هون سؤالي إنه كرهن مثل ياللي ليش عن كرهن هو محبة <تصفيق> للأبناء مثلاً هاي بدي صح نبدأ من هذا الباب مثلاً تفقد الزوج والزوج أن بده يستمروا بقيادة نبى قل السفينة من أجل الأولاد يا هل ترى بالفعل وخ... ما نقول تمثيل لكن الواضح إنه ممكن ما يكون في عاطفة يا هل ترى ممكن تمشي السفينة بدون عاطفة سفينة الزواج ممكن يكون في اتفاق للاستمرارية من أجل الأبناء. ولو كان غير معلن إنه نحن بقيانين مشان هالولاد في كتير بيوت بعرف أنا مشت بهالطريق وفي وخالي من أي عاطفي ومشاعر. نعم. كيف الحال؟ كاتفاق بين بعض. نعم. كرمال الأولاد وكرمال ال المشاركة بتكون المادي بين الاثنين. كرمال عند بيت نعم. بيتين في اللي هي الورثة الموجود نعم. عايشين الاثنين في ظل هالورثة الموجود نعم. بالإضافة إلى الأولاد هذولي ما زمبون شيء هالاولاد نعم. في كتير انا بعرف زوجات وبالتحديد ضحوا بهالأمر واستمرت الحياة بس حسابهم والزوج ما غير شيء فيه بيطلع وبيفوت على كيفه ما نحرم أمور الجسدية أمور العاطفية امور النفسية امور التسلية مستمرة مدى الحياة بس أنا بنصح إذن هولا الظلم وقع على المرأة أبدا بكل الأحوال على المرأة نعم. أنا بنصح أي امرأة في ظل هالظروف تستمر في شغلة إذا كان عندها شغل ما عندها شغل أو عمل تشوف أي شيء بداخله هي بتحبه ما في إنسان لك يخالي من مهنة من شيء بيحبه شغف يسعد فيه نعم. يسعد فيه تدور على شيء تحب وتمارس بحياتها هيك بنشوف ستات كلهم بعملة عم يشتغلوا صف وكلبوا عميلها هو حالات تحبه الشيء كان في داخله بيخرج طب سومنيرة شو شو بفضله الرجل الرجل ليش هالنفور بعد عمره عمر الرجل يعني. يحب كل نساء الأرض إلا زوجته <تصفيق> على فكرة هيك على الدكتور بالحلقة الماضية <تصفيق> وبعدين اعتاد على اتياد ال إنه هي أمامه عم تأكل بتوفرة. عم تشرب ب ب باتياب العادية أنصر من, دون يعني ممكن... من دون ميكب من دون طبيعية في بيتها بطلع وحده برا بيشوف بهالموديل بهالشي بهال كامل أناقتة أو شيء هي ممكن تضل هيك بس وفي بمكان شيء خلونا, خلونا نحكي نكتب هالموضوع هيدا انه في وحدة كانت كتير أنيقة زوجها حابب يتزوج عليها كل يوم تلبس وكل يوم لوك جديد ولا قدر يوم شافها غير بتيابة الكاملة بكامل أناقة ومع هيك تزوج فقالوا رفيقو انه ليش تزوجت او كيف بررت زواجك ما هي دائما أنيقة مرتك معروفة وين ما راحت قالوا يا زلمي بتضل مرتبة كأنها مسافرة محسستني بعدم الاستقرار <تصفيق> <تصفيق> هداوي بالفعل حديثنا اليوم بالهداوي ما عم نشوف احتدام بالنقاش لأنه سيد, سيد حسن كثير من أنصار المرأة. بس بصراحة عم. بس عم يبرر للرجل ليش هو ليش هيك طبيعته؟ يعني عفوا إذا كان بدنا ننرد على الكلام مثل ما قلنا فيه الجانب الاجتماعي لعب, دور. لعب الدور، العادات والتقاليد والأعراف لعبت دور ال الروحانيات نظرية روحية لعبت دور كبير ونظر روحية لقذاسية معينة لفينا الجوازة. علم النظريات والنظريات مثل ما قلنا قبل شوي أي نظرية شو ما كانت تكون ثابتة فهي فاشلة مغلقة معناها ما يعني ما طورت الناس شيء آخر في مسألة كمان هاي لحن أنفسنا من نحن وعينا لنا ضعيف معرفتنا لأنفسنا ضعيف يعني كيف ما بنحسب حساب النقص اللي حاصل بحياتنا ننكره لأنه المجتمع بيقول هيك فننكره ننكر اللي منحبه نحنا منحبه ومنحب اللي منكره ونحنا منكره ونسوي إحنا منحبه نجزب على أنفسنا نشتهي كذا ونرغب كذا أنا ممكن مثلا أنظر وشوف منظر معين لفتيات معين يشتهي كذا بس ما بيسترجع لا قول ولا علم الناس شو بيشوف أو شو بشتهي هي كمان نفس الشيء بتشوف منظر أو أو الآخر هي هالمفارقات بين ما أشتهي وما أرفض بتخلق مشكلة بالبيت ليش لأنه أنا بالبيت هاللي يشتهي ما موجود بس موجود برا او هاللي بكرهه بالبيت هنا كان يقولون أن الرجل يعشق بعينيه والمرأة تعشق بأذنيها. نافذة النافذة، طيّل إنسان على الحياة، فهمها العين والأذن. نعم. بسمع أو شوف. طيب ليش بيبخل الرجل؟ بيبخل الرجل, ال... الرجل ليش بيبخل على المرأة طالما هي ما بدها غير الكلمة الحلوية، ساعتا بتنسى كل تعبه. في, في شغله يعني، مثل ما أقول لك، نارما إحنا بنينا أساسنا، نعم. وهي المؤسسة الفاشنة اللي اسمها الزواج، بنيناها على عواطف متحركة، مثل الرمال مثل فمعناها شو بدي اثبتك ما بتتثبت لما بيجي غيرها أو بيجي ظرف معين يعني معلش في كثير فرق بين واحدة اسمها عروس بعمر 22 عشو سنين، وبين سنتين اسمها أم، فرق اسمها أم، فقدت كثير من جمالياتها فقدت كثير من من من عطا فقدت كثير من شغلات الرجل كان متوقع كذاك بتقول له العروس ارجع معك وترام معك كذبة الحكي ما حدا بيعكوا لا اسمح لي مثلا لكن, لكن في شغله عفوا في شغله بدي هي انه عندما توجد الأسس السليمي في التصرف فتكون نتائج سليمي أما إذا الأسس ما نتائج فتكون نتائج غير <تصفيق> <تصفيق> لا مهما كان ليش أنت سألت سؤال أنه ليش ما بيحسسها بتعبها بمشاعرها بيحس فيها الإحساس بالآخر هو والاهتمام لكي تفاصيل صغيرة كثير بالحياة بس بتعني للمرأة كل الحياة كل الحياة هل بدي أحكي فيها الرجل بيعتبر نقص من رجولته لما البدي فوت يبوس يقبل إيد مرته يبوس خده يبوس جبينه بحسه نقص إنه هو لا ضعيف ليش أنا لا خليني رجل ما لازم إثبت له لأ إلا دائما أنا الرجل ليش بدي يبوس أو طمعه بفكر إنه نوع من إنه عم يطمعه أو هو صار أنا عم قل أطمع. لك رأي الرجل والذكر نعم نعم المرأة التفاصيل الصغيرة لو مهما كانت تعبانة خلال الأيام مع أولاده وبالبيت إذا بيفوت الرجل بس بيمسك إيده وبيبوس إيده وبيحس فيها وبيتعبها لا ما يبوس إيده لو قالها كلمة حلوة كلمة حلوة لا البوسي أسهل عليه الكلمة حلوة بدي يحرق تنمو أي شيء يحس فيها ولو بهالتفاصيل الصغيرة هالي أنا أحكيك فيها تنسى الكون تنسى الكون المرأة ما بدأ مهما كان معه من المال والجاه أنا عم حكيكي يا ما في بيوت مليئة بالمال والجاه بس كل واحد بديره وبجهه وما في إحساس بالآخر شو هالعقدة يا إستاذ حسن يعني إذا كان شخص هو طيب بطبعه وبالفعل بحب مرته وشايف تعبه وحابب ياخد رأيه بالأمور ويستشيرها بيوس مور فقهته هذا مرت <تصفيق> <آه> ضعيف في أنفاس تخجل الأولى فنزه زوج الست يعني حتى هو بيخجل يمكن يصرح غير إنه مثله مثلون بأعداده معه إنه هو مثله مثلون كمان ما بيعبره ما وبتأثر أحيانا بالمحيط شو هل شو هالعقد اللي عند الزلم؟ هاي ما أبغى يعني قلنا من البداية إنه في شيء اسمه عرف وعارف وتقليد مش الناس عليه صح أو خطأ مش الناس عليه وصار سائد وصلنا لمرحلة ك خلانا نكتسب صفات صفات للرجل أنا قلت عنه أناني صارت صفات دائمة أناني. أناني ما هو اللي أراد أن يكون أناني لكن ظروف معينة وعادات وتقاليد وأعراف مش الناس عليها وصلوا للمرحلة علي. صار أناني إذا الرجل أناني صار ألاني. ظالم صار مشحف بحق المرأة لا. صار مشحف حتى بحق أبناؤه شايف إذن صار في صار فيه نوع مثل ما تقولي من سجل انتصار والبسجل انتصار مهما كان انتصار صغير ومهما كان عدو ضعيف بسجله نفسه انتصاره ومشي عليه لكن بالنتيجة بالنتيجة الحياة مبنية على هذين القطبين المرأة ورجل أو الذكر والأنسان حتى تقولك حتى في الطبيعة بتشوف جبل معناها حجمه حدوده ما بني مبني على قطبين يعني فوق وتحت يمين ويسار فهذين القطبين أي قطب منهم بيدخل خل تدخل خل معه طيب هلأ تخلخل شيء بذهننا كثير كبير كنا نقول الرجل والمرأة هنوا عماد الأسرة على عا بناء أنا أحكي عم تستمر الأسرة كرمال الأبناء إذا هلا الأبناء هنون عماد الأسرة طب ليش في بيوت ما فيها أبناء بس أسرة مستمرة في أزواج مكملين بحاتهم الزوجية بدون وجود أبناء يعني المشكلة إنه حتى هذا الإبن اللي إجا عم نحمله فوق طاقته يعني صار هو مسؤول عن نجاح العلاقة أمم ب لي جوابك أنا أول شيء إحنا بلادنا هو يسموها بلاد ذات الأنظار المتعددة أو الدول المتخلفة هذا التخلف أو هذه الأنماط المتعددة تجد كل بيت جمهورية مستقل بذاته عاداته، تقاليده، أعرافه وكذا فكل بيت له مصمته الخاصة بحياته حتى حين بالبيت واحد بتلاقي ثلاث أخوة كل أخوة له فكر شكل ولو عقل شكل ولو اتجاه شكل ولو ما في قانون بيقودنا لا قانون اجتماعي ولا قانون حياتي ولا قانون ما في قوانين بتقودنا كلياتنا عند قوانين الاجتماعي نحن مشكلتنا ببلادنا هون القوانين الاجتماعية صفر ليس هناك من أي من من حال اجتماعية تقود الناس أو تحركهم أو قانون يمشي العالم بشكل أو بآخر. لذلك نشأ كل واحد بعقله الخاص كل حسب بيته حسب ما البيت بتلاقي بتلاقي بالبيت واحد اثنتي أربع خمسة قوي متزوجين كل واحد عنده ولاد كل واحد علاقته بأولاده بمرتوا شكل عن تاني ما في بيقود ال ال ال هالناس شيء آخر بنتماقنا الظروف الحياتية المحيطة ظروف المادية ظروف السياسية ظروف الأمنية ظروف الاقتصادي كل الظروف المحيطة فينا غير متشابهة وغير متكافئة. بتلاقي كمان مفس الشيء، بتلاقي اتنين هذا يمتلك أموال هائلة وهذا يعني كأنه حاجة. الظروف اللي عم تحكيها، ما زعزعت غير الرجل، أما المرأة لا، طبعاً ما تأثرت فيها المرأة؟ المرأة، لأقول لك، ضل في شغله من درجة عميقول، من واصفة الرجل. أنا أقول الرجل أناني، المرأة حنوني. أقول الرجل... والله أنت من البداية يا معطريف، يعني لا. ما فيها لأبناء مواجهة. أنا, لأ, لا, لا, مواجه. أنا لا, لا أقول عن نفسي منصفاً إن لم المرأة مخلوق، جميل، رائع، المرأة متعة، المرأة جمال، المرأة حنان، المرأة صبر ما عليش تعالوا قد علي أنا واحد ناس تموت مرتين خلال أربعين يولادين وتتزوج بينما المرأة ممكن تضل مع ولادها لآخر حياتها ولا تتزوج مشان تضل تخدم ولادها، وتضل مع فوق راس ولادها، لو طفل، لو اثنين بتضل معهم كل حياتها، وبتقضي حياتها ببلاش وهو نقص نصف حياته، ما يعني شاء الله يرحم شهداءنا هلنا نحن مع زوج شهداء، أنا بمؤسسة شهيدة عامش تغير صليت عامل ست تسعمائة إستمارات، زوجات الشهداء، الواحد منهم الآن، رغم أنه راح نص حياته، الزوج نصف الحياة وما هذا قبل أن تبقى مع أبنائها وأنت تربيهم وأهتم بهم وكذا حتى ما تخسر سروتها الباقية، نصف الباقية من حياتها بينما الرجل لا يعني بيقاتل على أربعين وبيتمنى يكون خمستاعش يوم. عدفنهم بيقولوا. فإذا إذا المسألة هون في شغلتين يثبتون مسبة صاروا حاجة الرجل للمرأة غصبا عنه شيء تاني هي يعني شو أقول لك تفضل المرأة وتفضيل تفضيل المرأة بسلوكها وبتصرفها على الرجل لأنه في في حقيقة حياتين نحن طيمرينا طيمرينا وهي إنسانية المرأة إنسانية المرأة أكبر. انسانيت برة أكبر من من من من من من ما لنا نشوفها نحن نحن عم نتعامل معها مثل ما مطلقنا كملحق وكواجب وك وما وإلى آخره. ست مدينا حكت كلام كثير جميل إنه ليش بعد ثلاثين أو خمسة وثلاثين كل كل هالمسائل العاطفية الجيّاشة بتموت ليش؟ لأنه صار في مشاغل تانية بالأسرة أولًا لهيتنا عن عواطفنا الشيء الثاني صرنا أصدق بسلوكنا كأنك الزيفين قبل قبل كنا عازبين نجزم على أنفسنا وعلى غيرنا حتى نصل إلى غاية معينة. نعم. بقلة كتير بقلة شاب لان بعبديك بصليلك بركع أوراك كل الأغاني صرت حسن أغاني فيها كلم الحلو المراء البنت <تصفيق> الفتاة بتروح بالكلمة الحلو اللطيف الناعم بتصدق نعم. الأحلام الوردية <تصفيق> الناعمة طيب بتروح بهالكلام ستمنيرة ت... ليش الصبية لما أم لا أما لتصدق هالكلام <تصفيق> بتقله ما تقبلي بهذا العريس فرضا هذا بس عم يبيع الكلام وبتصير تحاول تنصحها ليش ما تأخذ بحكي ما ما بتاخذ عالم غير عالم أمها بعدين هالنصح هيدا ما بيجي بيومتها أو بيوم وليلة بدي في اتصال بين الأم وبنتها من الطفولة تعلمها بحياتها ما تخبش عليها هلا لما الفتاة بتشوف كيف عاشت والدتها مثلا م. هي مثلا والدتا والدتا بتحاول قدر الإمكانية ممكن تشكل عندها عقدية أما بتكون ردة فعل على الاختيارة إمدي يكون في صعوبة بالاختيار. بالجهتين بتشكل عنده عقلي. مفروض أبداً تكون إما مسؤولي إله. فرداً إما ما أنا مسؤولي. وشاي في تعاسد إما مثلاً وعدم نجاح العلاقة الزوجية بين إما و بس هالشي بيخليها تبنيه مو سنة وسنة إلا بنتها. تبنيه سنوات من لما لب تبلغ وتبلش تحس ال من تبيق الوستا. مفروض تضل إما مرافقة إله. حتى مهما حكت للبنت عن أدق التفاصيل. حياتها ما تمنعها أو تنهرها صحيح. كيف بتحكي لصديقتها البنت؟ تتجرأ تحكي لأما نفس الكلام إذا أما نهريتها بدها تخبي لا بالتالي ما. تشجع سؤال على الكلام سؤال الأخير بختام حلقتنا ما في أي مسؤولية تقع على المرأة أحياناً به بتعاسة الزواج أو بعدم استمراريته ما في حالات خاصه إذا نستضيف رجل ممكن كمان يتبنى الكلام اللي عم تحكيه ندا بشكل إنو عام إنو هي كتير في يعني أخطأت هي كان في حسن كان من أنصار المرأة ما عم يحب يعطي على يوم أبداً, أبدا أبدا لا, لا. أنا بدي عفوا بدي بهذا المجال أول شيء أنا حزين على نفسي وعلى الرجل وعلى المرأة كالمرأة كإنسان ذو قيمة كبرى وعلى هذه الطاقات اللي عند الرجل اللي على المرأة واللي المرأة واللي عم نصرفها على مسألة حرب لا مبرر لها لا مبرر لها طاقا إلا. عم عم نحرم حالنا. الحياة السعيدة بدون مبرر. أبدا وحتى عم ننكر عم ننكر نعمل إذا هي اللي أعطنا يعني الطاقة الكبيرة اللي بتخلينا ننتج كتير شغلات أجمل وأحلى وأنقى وأطيب وتخلي مجتمعاتنا أفضل إضافة لذلك جدا. وطالب وبيلحاح. يا حكومات يا مرزم... أنظمي يا منظمات أوجدوا لنا خط... خط حياتي نظري نظر نمشي عليه حتى تكون حياة بأفضل ت... ت... مؤسسات استشارية مفشي. أنا برأيي مثل عيادات سكرية مثل أي شيء عيادات استشارات زوجية نعم. هل الحق معرجه المئة بالمئة أنا غيرت تسعين بالمئة المرأة عشرة وفي نساء نشاز في نساء كثير كمان ما بينطاقوا يعني ما ننكر هالشينا هنا بشعر بس بشكل عام انه يعملوا هالعيادات هيدا للاستشارات الزوجية مم. فقط بجزوج لحاله طبعا ب... ليش مم. كل دول العالم في استشارات لتحسين الزوج والعلاقات الزوجية مم. مغلط أبدا أبدا يعني ما حدا ما بيمر تقلباتهم بدا نطلب كمان من الأمهات اللي بيربوا أولادهم الذكور ربوهم على احترام ومحبة الإيسا يعني هذا الشيء كثير أساسي أكيد أكيد هلحكي. وهذا الموضوع حتى الأديان كلها وصلت فيه كل الأديان عبر التاريخ وصلت باحترام الأم وباحترام الأنسى وباحترام يعني في مسألة أكبر من كل القضايا اللي هي الإنجاب الأنسى تنجب الرجل لا ينجب كل شيء ممكن يعمل بعدين نخلي أحيانا إذا اتفاق متل مشاكل بشكل عام كتير كبير وأزعجت الطرفين فينا مثلا نخلي نخلي جزء من حياتنا مف الحياة مليئة بالمشاكل عملنا كويس أولادنا كويسين وهذا جزء من الحياة جزء منها كمان مو الحياة كلها في ضمنه أولاد في ضمنه عمل إبداع شغل نعم. خليه شوي يعني نحاول نتراجع من عند شوي من عنده شوي ما رح تصبط مية بالمية بس البدة تمشي الحياة. إحنا كثير. وبدنا نصير بالأخير بهالمركب يعني. جميل جدا. سمعنا نحكي كلمتين. هي تفضل لأنه. كلمتين بباب النقطة في أحد الاحتفالات أحد احتفالات بحما كان اتحاد النساء في سوريا عيد اتحاد النساء فا سويت قصيدة زجاجية اسمها ملحمة حواء. نعم. فاعتبروا إنه أجمل ما قيل في حواء هذا الكلام فلما اطلعنا على المكتب جت مدير رئيس اتحاد النساء بحما. عفقتي والله اول مره نسمع حدا بيحكي بهالصراحه وبهالوضوح وما بعرف كلامك رائع وجميل شو رأيك بالرجل قلت الرجل مو منيح انا قلت شفت هذا الكلام يا ترى ليش قلت لانه خلفت نسوان ضيعت الكلام خلص تقللط هذا ما في شيء اسمه وياه ولا ما في، هيك وفي هيك، بيقول للاتجاهات، لكن في سلوك صح وفي سلوك حكي. خطأ، حكي فأنا إحنا ممكن منصفين عندما نقول هذا خطأ صحيح. وهذا صح على ال الكل... على الكل، اليوم نحن. ان شاء الله تكونوا منصي يعني كن... كنا منصفين بهالحلقة ما هي غرام إلى حد ما، بدنا نشكر ضيوفنا لليوم يعني, يعني عن جد لورتونا سيدة منيرة زين والفنان التشكيلي الرائع متشكرك على هالأفكار، شكرًا على الصراحة والطلاقة، تسلم يا رب والسيد حسن اسماعيل الباحث في التراث، شكرا كثير الهدف. شكرًا لكم وسهلا فيكم